والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسوله بالبينات فقالوا فقالوا أبشروا يهدونا فكفر وتوالوا واستغنى الله فكفر وتوالوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعثون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 أولائك أصحاب النار خالدين فيها وبأسر المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 أزواجهكم وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجهكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإذا تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عين